الطيب هتوداني واللي خاصم صلحتاني ع اللي فيت من سنين واللي حيره طمنه واللي أسي حننوا واللي غيران هدي قلبه بكلمتين اللي غايب هاته واللي خاصم صمحه تاني على فيته من سن الحيرة طمنوا واللي آسي حنين واللي غيران أدي قلبه بكلماتي يبقو كل الناس حباي والهو في الدنيا دايم وعشوا يا مشري عبايب والهوى في الدنيا دايب وعشاهو يا مشتقيم يبقوا كل الناس عبايب والهوى في الدنيا دايب وعشاهو الطيبات تاني واللي خاصم صلحوا تاني على فيتو من سنين واللي حيران ضمنه واللي آسي حنينه واللي غيران يبو كل الناس حبا والهواء في الدنيا دايب واشوق و مشتهي